يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الاثراء يعلم الله في قلوبكم خيرا يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإيردت خيانتك فقد خان الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا هادوا وجهادوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين أهوا ونصروا والذين أهوا ونصروا والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن تنصرواكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميتاق والله بما تعملون بصير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 ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعضهم